لا إله إلا إله القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. in mm the -hmm. أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحها وجعلناها بنا آية للعالمين وللدين أحصنت فرجها فنفخنا فيها وَمَنْ تُلْحِقُهُ الْيَاسِمُونَ وَقَدْ تُرَبَّ الْعَدْلُ فَإِذَا هِيَ شَاهِقَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا حصب جهني أن دنيا وارد لو كان هنا إلهة خالقون لا يحسنهم الفزع أكبر وتتبقى